إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستطره ونعوذ بالله من الشرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وفهه المعتد ومن يهده لن تجدله ومن المرشدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه محمد رسول الله ما سنك وفاذ الجنات النعيم ومن حاد على يمين ويصارة من يبي بي سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل <سؤال> إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما ضارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في تحميل المجين أما بعد فإنه ودخل حديث كتاب الله وغير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهددات بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتم كيشتنا أو ليس يا ما يأخذوا من الحديث؟ سألتكم ذا هذا الحديث جعله المؤلف لمؤلفه شريث فاعلة. يعني أي ذئب كريه. نار المؤلف، مؤلفك شرفة، مؤلفه شريث ذئب كريه. رحمة الله تعالى أولاً في بيان غيبة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سعد أو شريث. او من مناكرين اصل لرسل تمر بالنووي شوازي تزويج الغفر صلى الله عليه وسلم وجعل ما بعده من الاحاديث والروايات مكملات الاخرين وواي الجزيه او من مناكر الزواج فهو فتوكل على هالهوبيين ينبغي لمن يريد عباده من العبادات كريسة هل يجب كريسة عبادتك ما كانت عبادتك عني خلاله ومن ها هذا الوضوء والطهارة كيف لو هذا تسنير ينفع قولنا أن يستعد لها بأدواتها يقوله آمادتها لا أداتك لأن لا يحتاج إلى ذلك حتى أدائها لو كريسة بيدي. لو كاتي ما في شيء هذا السياسي هذا الرئيس الذي نشأ الله عليه يا رسول الله سيدي ربي واحد ويعود ربي ربي ربي أنا ما هذا لا يجوز يا أخي، واحد يكمله كيف ما هو؟ أقول ما هو؟ لا يكمله، حتى بدرسنا نجي ثالثا، اليدين، ثلاثا قبل في نائم الوضوء الوضو. عند الوضوء فاذا ما ما غير الوضوء يجب الوضوء نكمل ما الوضوء عند الوضوء لا كفي جزء من الوضوء و فأنا سير ذا المجد في أو والدليل على أن غسله مع سنة فقط وكمان جلس ميتا في هو أنه لم يأدي ذكر رسلهنا في الايه فإذا أعطيتكي لا أعطيكي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم المجرد وإذا كان صلى الله عليه وسلم فمجردنا لا يدل على الوجوب فها بمكاني له إذا شيء مش ده سيتبي له منك يا أما يوانيه وأنا في نمش بي أنا أكره من بيصير بين لا يدل على الجوار فعليه يغضب غضب لبس وعليه بيجاره أو يكون مخاطباً عصا من النبي صار لنا إحنا الله عليه دو احتمالاً لا سيدنا كرزبي اجتهادك غلط بي. هل وقو دار خربان هكاي؟ قوذي تلقيه هيك أنا. يا رب كان قلبي ما كان في امر دينكم كوفئجية وما كان في أمري دنياكم انتم اعلم بامري دنياكم. كان فشانكم. ما تقول دنيا لو اجتهادي غلط ان يريد ايصال فراو و يجير على علوم الدنيا لكم جدول يدل على وهذه في تناول الماء الوضوء لغسل الأعضاء سنة الزراس التيمن لونه فمي التيمن لا أحد يقول التيمن فإنك في المبركة أخرجوا مسلم صحي مسلم يقول مسلم أحد يعني كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء في تنعوه وفي ترجله تبعيناني هو شأنه كله لا هو لك هذا هم ويش تجيباش ولا شراب ذكي ساعات البسيله هم تجى تراثه ابو استاذي ويا كان يحب تايمن في كل كان في كل شيء في تناحله وفي تجنبه لب وفي شنه كله هذا وهذه يقاطعك يعني في تناحله ان الله يعني كذا فيه قولوا على يتناقل طيب وتكون اليد هي كله دليل هذا استراقي لبيجو نت استساء وجوب غامضا وجوب المضغه والاستنشاق واجب مطلقا المضمغم ماء للشخص ماليا الاستنشاق او لا, دور لا دور فإنهما داخلان في مسمى الجلد منصوص على غطه لأدماءه، نظم أهتكي، وشجاع مضمّب استنشاق، لأن ضمّي فيها لا يقدر لم يقيد المضمّة والاستنشاق بثلاثين، نفرم وتأكيد نكر لي بستايته، تصيّج نكر فيها، تقيد نكر دي. هذا هو الوضع يعني استنشاع هذا هو الوضع كالسيدة ولكن ما دمنا علمنا ما دم زانيما أن السمد والأنفة من مسمى الوجه ما دم زانيما لودوا الظور جاء لظمه المتساول في, في, في اجتحبات التدريف في ما جاء في الوجه ما دم تساول سيدة اطواله غني وي وي يوجد في اماده اوجه النويه ان يصير هذا استحباب الاستنزال بعد الاستنشاق سنه أو او قال يجوز أو أول كل لاو ده بيا يال لاو ده إذا غير شو سرير شرني؟ هو النبي بيساعده وأنا. ما لم يكن صايم لا تكن صايمة. ما, ما حديث ما له وباقي في الاستنشاق ما لم تكون صايمة يعني الا ان تكون صايمة. مقالة قبل الاستنشاق تنها أجرها طول لو كانت مقالة كمدة؟ مقالة هنا. ثامناً استحباب التدلي في غسل الوجه والمغموط والاستنشاق وغسل اليدين والرجلين سنة سيدا في غسل الوجه لا مسؤولشتن والمغموط أو دو أو إذا وقفتم والاستنساخ أو إذا وقفتم وغسل اليدين لا مسؤولشتن والرجلين معتكرين في هذا فكل هذه الاعضاء يستحب الترتيب فيها أو ابو يلا جماله ثم الشفاه ذا في الاوضيه ثم التدليل وجوب غسل اليدين مع في شيء الثالثه وعزمه مسحكي، بس حكي مرات ايل بس حكت صورني من قدام او او لا حتى يوم هل على يعني هذا قال شيخ الاسلام اتفق الائمه على ان السنه مسح جميع الراس السنه همي كما ثبت الله الإبداع المسح مبني على التخفيف مسح نقوله تخفيف فلا يشرع تكريره شرع وجانا وإنما يقتصر فيه على مرة واحدة والذي اوياه يجكي لا يجدا ابدا ذي ثم يجبر يا ام جميع الراسي يا, عم. يا عم جميع الرأسي هذا الذي بشتمل ولا سواء <تصفيق> ثاني عشر. الأذنان من مسمى الرأس، ولذا فإن المشروع أن يوزع ماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديد غير ماء الرأس. أي الأذنان؟ ليكن الحديث ما نعنيه عذرا ضعيفة. لأن الأذنان من الرأس. جاء كان نفسنا. ليكن خلاف في أبوا. هايا. جاءت بمساواه يالا سلام يبقى تصديعها دي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 ولكن اصبحت مسجدا لانه يمكن ان يكون لدينا مسجدا لانه يمكن ان يكون لدينا مسجدا لانه يمكن ان ان عشر ما جاء في هذا الحديث هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كامل لو لو يعني لو يعني تصغيره غير تام كامل هذا جيدا كل شيء بالاقوال وينبغي للمتوضئ ولكل قائم لاداء من العبادات ان يستحضر عند فعل هذه العبادات امور هذيك النزير جيب الشوا مئات النزير جيب الشوا متواضع مئات النزير جاني ولكل قائم في عبادة من العبادات هذيك كبيرة العبادات لا بس الشيء لا بس الشكام مكاتب الذي سكر سيشتي لكن حاضرك يك صعد الله لعظم العبادات في قلبي قبل أن نزيد الشوف كخوانة من جاله ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك من دائما هناك وجد الذرتي زمان اذا يكثرون ويا ناس يجيو يكثرون يجيو يكثرون فادت وما الشعائر الله ايتها التقرب الى الله ليصل الى درجه المراقبه فيحله في نائب Je dois dire où j'ai écrit la croix